واختلاف في الليل والنهار ومازله الله من السماء من رزق ومازله الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصر في الرياح آيات للقوم يعقلون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 Fabersihhuh bagedab alim, wa ida' alim min ayyatina shi'an ittakhdhah huzwa. Ulaikalahm gedab muhib, biwuraih jannah, wa la yuzni anhum ma kesabu shi'an,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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَا كِمَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا هُمْ قَالُوا إِلَّا هُمْ قَالُوا أَتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمَ ولكن أكثر الناس لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة جاثية يدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأم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 تهزؤون وقيل اليوم لن نساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومن واكون